بوك تو بجسيت شتيري أربعة وخمسون أربعة وخمسون ناكو بوفانيا التسوق التسوق سلبسم كوبيت دارتشك أريد أن هدية اريد ان اشتري هديه. ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا. لا تكون غاليه كثيرا. ممكن كابلكو؟ ربما شنطه يد. Kú farbu by ste chceli? Čiernu, hnedu, alebo bielu? Aswad, bunni au abyad. Aswad, alebo malu? Kebira aw كبيره او صغيره можем са позред на لي ان ارى هذه اتسمح لي هذه؟ هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي albo jest او هل هي من جلد صناعي أو هل هي من جلد صناعي samozřejmě من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا توي اوبس فلاش هذه نوعيه ممتازة كابلكا jest skutecznie cenowo wygodna والشنطه سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا <تصفيق> هذه تعجبني هذه تعجبني. بس ميو. ساخذها. هل يمكن أن استبدلها إذا لازم؟ هل يمكن ان استبدلها اذا لازم؟ ساموسريمه. بالتاكيد. بالتاكيد زباليميو اكو نغلفها كهديه تام تو ي هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق